فَأَقْ غَجَلَهُم عِجًْا دَسَدََّهُ خوهُُم فَقالَاُ فَأقْْ غَجَلَهُ عجْلًا جَسَدَلهُ خهُم فَقَاُ سَقَاوا هذا إِلَهُكُم وَإِلَهُ سَافَنَتيِ فَقَاوا هذا 111. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا 112. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَلَ قَدَ قَا لَهُ هون مِم قَدَلُ يَا قَوومِ إ مافُوت تُم بِ قَالَ لَهُ ذاون مِم قَدلُ ييا قَمِ إ مافُوت تُم وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَٰنٌ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي هارولًا نَضْرَح عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يرجع إلينا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 تابعا الا تتبعا فف عصيت امري ات قال يا ابنا لا تذ بلحيتي ولا براسي قال يا ابنا ام لا تذ بلحيتي ولا براسي انني خش أن تق صق تببن إرايل إ خش أن تق صق تببني إرا أن تق صق تببن رائ الى ولم ترخ بقولي ام تقول ترقت بنيئئئئئ الى ولم ترخ بقري قال فما خطبك يا سامري قالذا صرت بما لم يدر صو به فقبضت قبضه من اثار الرسول فنبذتها قالذا صرت بما لم يدر صو به فقبضت قبضه الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك تولت لي نفسي فنبذتها وكذلك تولت لي نفسي قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لامثاس قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لاتات وإن لك موعدا لن تخلف وإن لك موعدا لن تخلف وينظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وينظر إلى الذي ضلت عليه عاكفا لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كل شيء علما